millalillah manallim wa sama'izil buruju واليوم الموعود وشاهد ومشهور قتل أصحاب وَمَا نَحْنُ قَائِمُونَ مِنْ إِلَّا أَن نُؤْمِنَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ lan gum ma'dhabun naman lan gum ma'dhabun harir ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور سَأُلِمُ بِكَلَسَدِ دُنْ الاتىك حديث الجنود الاتىك حديث الجنود في العونه ثم بل للذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ